صوت العرب من القاهرة روحي حياتي <تصفيق> أسرتي <تصفيق> ومعكم من أمام المايكروفون غادة كمال. ممكن تخليني في حضنك محتاجا. موسيقى <تصفيق> الإخوة والأصدقاء أهلاً ومرحباً بكم مع هذه الجولة مع موضوعات تهتم بها الأسرة العربية ميكروفون البرنامج يرصد نجاحات المرأة العربية في كافة المجالات إماراتية تفوزان بجائزة رائدات عربيات المغربية الباحثتان الإماراتيتان صبرين اليماحي نائب رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعيه الثقافيه وآمنة الظنحاني المدير التنفيذي للجمعية بجائزة رائدات عربيات التي تمنحها الجمعية المغربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كل عام إلى مجموعة من النساء العربيات المتميزات في مختلف المجالات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمنة أحمد صابر الضنحاني المدير التنفيذي لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. سعيدة جدا بهذا التكريم من ضمن رائدات من الوطن العربي الذي جاء ضمن مشاركة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في الملتقى الثالث الدولي بالمغرب والذي كان يدور في هذا العام حول الشباب والمرأة في التنمية. المستدامة والذي عقد في الفترة من بين 14 إلى 17 مارس نظمته الجمعية المغربية للتنمية الاجتماعية والثقافية برئاسة السيدة أم الفضل الصابر مشاركة الجمعية جاءت بعرض ورقة عمل والتي عرضتها انا شخصيا حول المرأة الإماراتية عطاء وريادة وتكلمت عن تجربة دولة الإمارات العربية حول تمكين المرأة الإماراتية في النواحي المختلفة وفي جميع ميادين الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجاء طبعا هذا الجهود وهذا الاهتمام منذ قيام الاتحاد النسائي في عام 1975 76 بجهود ورعاية من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه وبمتابعة مستمرة إلى الآن من قبل الشيخة فاضمة بنت مبارك حفظها الله وقيادتنا الرشيدة التي أولت للمرأة في الإمارات الاهتمام طبعا بما يتضمن الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات وهي إشراك المرأة في كل ميادين العمل وبما في ذلك العمل السياسي حتى وصلت دولة الإمارات بالمرأة الإماراتية أن تبوأت طبعا أعلى المراتب وأصبحت تتصدر المرأة العالمية وتمثل دولة الإمارات في خارج الدولة وفي المحافل الدولية صاحب هذه الكلمة وورقة العمل معرض تناولت في أو عرضت في صور توضح جهود الدولة وأيضا تعطي الذي استمع إلى ورقة العمل رؤية واضحة بالصور كيف أن حكومة الإمارات وشيوخ الإمارات يساندون المرأة من خلال تتبع نشاطها وتكريمها وبما ذلك تخصيص يوم للمرأة الإماراتية فلذلك جاء طبعا هذا المعرض مصاحب لورقة العمل وطبعا جاء التكريم في اليوم الختامي للمعرض كرائدة من رائدات العمل في الوطن العربي وتشرفت وسعدت جدا بهذا التكريم وكان حضور طبعا عدد كبير من سيدات الوطن العربي وفخورة جدا بمشاركتي في هذا الملتقى وبتكريمي من ضمن سيدات الوطن العربي الرائدات شاركت أيضا الجمعية بورقة عمل ثانية للاستاذة صابرين حول الشباب والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخورة جدا بحصولي على جائزة رائدات عربيات والتي تمنح الجمعية المغربية للتنمية الاقتصادية والاستمائية والثقافية السنوية لمجموعة من النساء المتميزات في مختلف المجالات كان ذلك من خلال مشاركتي في الملتقى الدولي الثالث للشباب والنساء الرائدات بعنوان المرأة والشباب في صلب التنمية المستدامة كانت مشاركتي ممثلة عن الجمعية الفجر الثقافية الاجتماعية والتي قدمت من خلالها ورقة عمل بعنوان التجربة الإماراتية في تمكين الشباب هذه الجائزة وحصولي على هذه الجائزة يحملني مسؤولية أكبر تجاه وطني كما يدفعني للعمل باستمرار في مجال العمل التطوعي ونشر الثقافة والتوعية على مستوى دولة الإمارات بشكل خاص ومستوى العالم العربي بشكل عام نتمنى المزيد من تكريمات للمرأة الإماراتية في شتى المجالات وفي شتى بقاع العالم أبرين اليماحي نائب رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الآن تعودنا في أسرتي العربية إلى أن نتطرق إلى العديد من الموضوعات ويمكن الطفل العربي هو أهم هذه الموضوعات عندما تقوم الأم بشراء قصة للطفل الصغير بيكون هناك حيرة هل تترك القصة للطفل لكي يقرأها بنفسه أم تقوم هي بقراءة القصة لتوضيح بعض الكلمات الغير واضحة بالنسبة للطفل وحتى نلجأ إلى رأي متخصص يسعدنا أن يكون معنا الكاتب والإعلامي المعروف أستاذ أسامة عبد المقصود أهلا بك أهلا وسهلا يا فندم أهلا وسهلا بك أستاذ أسامة إشكالية بتقع فيها الأصلى العربية أو الأم تحديداً عندما تحاول أن تنمي موهبة القراءة لدى الطفل هل من الأفضل أن يقوم الطفل بقراءة القصة بنفسه أم تقوم هي بمساعدته وتنميه هذه القصة له قبل النوم على سبيل المثال في الحقيقة هو المفروض ان احنا نبدأ من قبل ده بخطوة قبل الام ما تختار من اي معرض للكتاب القصة انه ننبه ان في قصص الكتاب بيلجوا الى كتابة القصة للطفل نفسه ولكن في كتاب بيكتبوا عن الطفل الكتاب للطفل ان الطفل هو نفسه اللي يقرأ القصة فلازم يكون في القصة بعض المرادفات الادبية السهلة اللي يقدر اللي الطفل من سن أربع سنوات وخمس سنوات أصبحنا دلوقتي في روضه بيقرا كويس فيكون في دراسة من الكاتب لهذه الأطفال بحيث انه يقدر أنه يحدد للطفل بعض القصص وبعض المرادفات الطيبة اللي ممكن ترسخ بعد كده إنه هو يكون كاتب في يوم الأيام مم. إنه يتعلم إزاي يبني الجملة إزاي يختار السلوك والكلمة إزاي يتعامل مع القصة ومع الحوار وإزاي يتعامل مع الحوار ومع القصة نفسها مم. ويتعايش مع الأحداث مم. فده الخطوة قبل شراء الأهل أو الأسرة الكتاب للطفل وحب ننبه فعل الأسرة بعد كده إنها لما تختار بعض الكتب أو بعض القصص لأطفال إنها تختار من هذه القصص ومن هذه بحيث انها تدي مساحة للطفل انه يقرأ وانه يتعلم ازاي يتكلم وازاي يفهم بعض المرادفات دفات العربية اللغة العربية ويفهمها ويقدر انه هو حتى كمان تطلب منه انه تخط نهاية للقصة قبل ما ينهي هو نفسه القصة بمعنى انها يعني تساعد الطفل على تنمية الخيال قدراته, قدراته الابداعية من ناحية الخيال او من ناحية التفكير هل بتتفق مع الرأي اللي يقول ان القصة المقدمة للطفل يجب ان يكتب عليها العمر المناسب للطفل يعني احنا لما بنشتري لعبة بيكون مكتوب عليها من سن سنتين الى اربع سنين من سنه اربع سنوات الى ست سنوات هل القصة ايضا تحتاج الى ان يتم تحديد العمر السني الخاص بالطفل والله هو ده يعني انا ارجحه بس ارجحه علميا يعني مش ارجحه لمجرد الشوء مجرد ان كاتب بيكتب قصة فيقولك ان دي من 5 ل 7 او من 4 إلى, الى الشباب مثلا 12 سنة او 13 سنة لكن هي الموضوع باختصارش اكتب انها من السن كذا الى كذا اكون انا دارس فعلا هذه المرحلة يعني اكون انا فعلا مديله لهذه المرحلة لانه من 4 ل سنوات ما اعتقدش ان 9 سنوات ما ارأى قبل كده كتب وهو عنده أربع سنوات فلازم تكون تحديد العمر مرتبط بتحديد علمي أو أكاديمي للكاتب نفسه قدر ان هو يوجه بعض المرادفات لتصلح ليه من أربع سنوات إلى تسع سنوات أو اتنشر سنة هو في مفهوم خاطئ لدى بعد الكتاب ان الكتابة للطفل ده شيء سهل يعني أنا في عتقادي الشخصي أنه شيء صعب جدا لأن طفل اليوم لم يعود كطفل الأمس جدا جدا خاصة انه حضرتك احنا بنعاني دلوقتي من ال الكتاب المطبوع فلازم الكتاب المطبوع للطفل يكون فيه ادوات جاذبة الادوات الجاذبة ممكن يكون الوان ممكن يكون الصور ممكن تكون في اشياء اخرى لكن احنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا في عصر التاب فكل طفل حتى من اربع سنوات محترف على وبي يعني وبيلجأ إلى الألعاب ده مختلف أكتر من الكبار على فكرة فلا احنا أنا شايف أنه يكون في الكتاب للطفل الموجه للطفل أنه يكون فيه أدوات جاذبة واليات لازم نحطها أكاديميا مش أي وبعدين على فكرة الكتاب الأطفال بيعانوا بيعانوا تماما لأنه الكتابة للكبار ده أمر سهل يعني أنا شايفه من يعني ككاتب للرواية أو للقصة ان الأمر سهل لكن الكتابة للطفل أمر معقد جدا لأنه جداً. بيقع فيها بعض الكتاب للأسف أنه بيقع من كتابة للأطفال او كتابة عن الاطفال. هو المشكلة ان يعني اي معلومة بنقدمها للطفل تصبح راسقة في ذهن الطفل بشكل كبير جدا. يمكن الشخص الكبير عندما يقرأ كتاب ولا يقتنع بنظرية مكتوبة في الكتاب يمكنه الاستعانة بكتب اخرى. لكن الطفل لابد ان يكون على حذر شديد عند تقديم اي كتاب له. طبعا لأن هو لازم يكون الكاتب عنده رؤية آآ مسبقة للطفل اللي هو حيتكلم عنه أو حي حيديله المعلومة فلازم نخده في حيز تكوين الشخصية بتاعته مم. تكوين الشخصية بتبدأ من بعض القيم والمبادئ والمصل العليا إن إحنا كمان ما نخدوش لمرحلة الأسئلة في أطفال النهاردة ما عدودش بيسألوا الأسئلة بتاعتنا لما كنا في مراحل ابتدائية من عمرنا كنا بنسأل أسئلة شائعة. او بسيطة. وبسيطة لكن غير كبة. مفهومة. م. لكن النهاردة الطفل حتى ما بيسألش الأسئلة اللي كنا بنسألها زمان. م. ليه? لانه اصبح بيلاقيها النهاردة. احيانا يخرج الكبار يعني مسلا انا سمعت مرة طفل بيسأل بيقول هل فعلا في كائنات حية بتعيش خارج نطاق الارض? يعني حتى دي حاجة احنا حقيقة علمية حتى الان لم يتم التأكد منها. فكيف نجيب على هذا السؤال? الخطورة،, الخطورة ان الاهل لما يتسئلوا الأسئلة الخارج عن قدرتهم هم نفسهم بالإجابة انه ما يدعيش العلم ما يحاولش يفهمه شيء هو مش فهمه ممكن لإنو... يقول له هنرجع مثلا للمراجع تمام تمام أوه. هيحترمه اكتر لانه المفروض انا الغير مصقف او غير مؤهل للرد على بعض الأسئلة اقول له حبيبي انا ان شاء الله برجع للكتب وبدلك المعلومة هنا هيبقى فيه مصداقية كبيرة جدا جدا ما بين الطفل وما بين والده او والدته على اعتبار انه خلاص يبقى المعلومه ثابته وراسخه وانه مش كل واحد في الدنيا فهم كل حاجة وده مش عيب لكن ان انا السؤال وأنا وانا مش عارف اجابته واحاول بقدر الامكان ان انا الملم افكاري واستدعي ثقافتي علشان ان انا ارد عليه أنا أعتقد ان هيوقع الطفل في في في في عدم إدراك للمفهوم الصح م. لأنه بعد كده لو فهم الولد السؤال من جهات أخرى هيفقد الثقة في الأسرة مزيد من التفاصيل عن تعامل الأسرة مع الطفل وتقديم الكتاب المناسب للسن المناسب ولكن بعد الفاصل لهارب قد كلام هدي يا حمام لهارب قد كلام هدي يا حمام اذا سلم سلام احسه بيوقع دلا دلايد دلا دلا روحي دلا دلا دلايد دلا دلا عناد الحاسود للعبرة حدود عنان عناذ الحاسود من شمل ورد قوبي ماشي بعدناها دلنا دلنا دلنا دلنا دلنا دلنا دلنا دلنا دلنا دلنا أخرى مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب والإعلامي المعروف أسامة عبد المقصود أستاذ أسامة كتبت للطفل بالتأكيد كتبت له من منظور يعني خاص جدا عايزه تعرف عن طريق التعامل الكاتب مع الطفل من خلال الكتابة وأي كاتب ينوي هو يكتب للطفل لازم الأول يدرس شخصية الأطفال وشخصية الطفل في العصر اللي احنا فيه لأسف يعني متقلبة وسريعة التغير بشكل غير طبيعي فالاطفال على مستوى الجمهورية بتلاقي إن في طفل الريف وطفل المدينة أصبحوا النهاردة مختلطين فكريا لأنه مم. أصبحت المسافات منتهيه وأصبحت قريبة جدا فلكن أيام زمان كان الطفل القروي بيختلف عن المدينة لانفصال الاتصال ما بينهم لكن الاتصال أصبح في الوقت الحالي بين طفل المدينة وطفل الأوروبي حتى متقاربه جدا من خلال السوشيال ميديا ومن خلال فهمه لبعض الادوار الكتابه للطفل لازم يكون الكاتب عنده معرفة وعنده قدرة على فهم مدارك للطفل نفسه وانه يصعد مع الطفل ما يفكرش إن الكاتب نازل بلغته للطفل احتكتف مرة من المرات ان تجلس الى اطفال للتعلم منهم كيفية التفكير وكيف تقدم لهم كتاب يكون مناسب؟ اكيد اكيد الاطفال لان الاطفال عندنا كمان لما بتقربي منهم الاطفال يعني احنا عرفنا ان القيادة القيادة نفسها فطرة وتسقل بالعلم فالاطفال انت بتلاقي من بعض الاطفال اللي بيلعبوا حتى كمان في مجموعات مش بشرط يكون اللي سنا هو الليدر لكن انت بتشوفي ممكن يكون اصغرهم او اوسطهم مش مش مش بالشرط فهو ده يعني يفهمنا ان القائد او الليدر ده مش بالشرط انه يكون آه طفل آه يعني يثبت لنا يثبت لنا علميا واكاديميا ان القيادة بتبدأ من من في من شخصيات الفترة. في شخصيات بتكون قياديه وشخصيات بتفضل انها يعني يكون لها قائد نعم م. فالتنوع عند الاطفال مش من الضروره ان كل الأطفال اللي احنا هنتوجه ليهم بالكتابة يكونوا هم بيقروا لكن هو احنا بنتكلم على الأطفال اللي هو بيقرا واللي هو هيعكس إريته على المجموعه اللي هو متعايش معها أو بيلعب معاها طول الوقت م. فإذا كان بيقرا فهينقل بالنقل مش بالضرورة بالقراءة لكن هينقل علمه ده عن طريق السمع او عن طريق الإدراك أو عن طريق استخدام بعض الأدوات اللي هتخلي فيه فضول للمجموعة بتاعته أنه هم يفهموا مداركه فالكاتب لازم ينزل لمستوى الطفل ويتعلم منه ويقعد معهم ويشوف ايه تطلعاتهم وايه فكرهم ووصلوا لحد فين بتمنى ايضا من الاسر العربية لان احنا دايما نرى ان الطفل الصغير يقلد الاب والطفلة بتقلد الام يعني كثيرا ما نجد ان الطفل بيتقمص شخصية الاب في المنزل يعني ممكن تلاقي طفل عنده سنتين وماسك الموبايل وبيتحرك جوه البيت زي بابا ما بيتلقى مكالمة بالزبط اتمنى ان كل اب وامه يقدموا القدوة للطفل بان هما يكون عندهم ساعة في اليوم ل على إن الأب متمسك بعادة القراءة والأم متمسكة بعادة القراءة بالتأكيد سيكون في المستقبل متمسك بهذه العالم اللي بنقوله ده هو أن أنا بس عايز أكون على أرض الواقع يعني الفترة اللي احنا فيها من الحالة الاجتماعية والاقتصادية والأشياء اللي هي بتدخل على الأسرة حتى المصرية في الوقت الحاضر مش بالضرورة أن أنا أقوله بقى لازم تقرأ وهو يعني يدوب بيشتغل شغلنتين يعني م. فالأسرة ما بقتش الأسرة بتاعت زمن لكن احنا بنقول على الفرد ان وجه الأطفال وجههم في الأجازة وجههم في وقت الراحة في حاجة كمان لأن الأطفال بيحاكوا زي ما حضرتك بتقول بيقلدوا بما أنهم بيقلدوا فعلى الأم والأب هم يمارسوا حياتهم الطبيعية بدون أي نوع من التكلف بأي أي نوع من التكلف يكون حياة طبيعية جدا لأن حتى الطفل اللي بياخد من الاب او الام سلوكياتهم في التعامل اللي ما بينهم بعض بيشوفهم حتى لو البنت شافت ان في مساعدة في حمامية في حب فبتنعكس عليها حتى لما بتكبر لان ده من غير ما نقصد بنرسخ عندهم صورة ذهنية طبيعية جدا وبنخلي سلوكياتهم الى حد كبير ممتازة يعني أصدقاء على مدار هذه الحلقة تعرفنا على كيفية تقديم الكتاب للطفل وكان معنا في الستوديو منورنا الكاتب والإعلامي المعروف أستاذ أسامة عبد المقصود بنشكلك شكرا جزيلا شكرا, شكرا، مصور شكرا حب. وبنتمنى أن كل الأسر عربية تستفيد من المعلومات التي ذكرت خلال هذه الحلقة القراءة هوية مهمة جدا بالنسبة للطفل وهي تعطي الطفل والأسرة بأكملها الثقافة المطلوبة للنجاح في الحياة Thank <laughs> you. Me farfisha um zatata, hab sabilo zama ata, ha laguni lam xatata, hab sabilo zama ata, ha laguni lam xatata, me na من أمام المايكروفون غادة كمال وهذه ارقى حياة الزميله رحاب عمر من الهندسة الاذاعيه طايره في الهواء في الهواء تحتها تاه وات قالت لي طيب انا حست خبا واختفي في اي مطر رحلت ايه وين كنت شاطره تعرف يلا يا حلوة جرابي هتروحي فين مني أنا طارت وغابت في الشجر وعند أشجار الليمون غابت تماما عن النظر ويلو ناتح